وقفت بدر ثلاثا ثم أتاهم فقام عليهم فقال يا أبا جهل بن هشام يا أمية بن خلف يا عتبة بن ربيعة يا شيبة بن ربيعة أليس قد وجدتم ما وعدكم ربكم حقا فإني وجدتم ما وعدني ربي حقا فسمي عمر رضي الله عنه قول النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله كيف يسمعون وقد جيفوا فقال والذي نفسي بيده ما أنتم بأسمع لما أقول منهم ولكنهم لا يقدرون أن جي... يجيبوا ثم أمر بهم فسحبوا فألقوا في قليب بدر قد أخرجاه الصحيحين عن ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم وقف على قليب بدر فقال هل وجدتم ما وعدكم ربكم حقا؟ وقال إنهم لا يسمعون الآن ما أقول فذكر... فذكر ذلك لعائشة فقالت وهم ابن عمر إنما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إنهم لا يعلمون الآن أن الذي قلت لهم هو الحق ثم قرأت قوله تعالى إنك لا تسمع الموتى حتى قرأت الآية وأهل العلم بالحديث والسنة اتفقوا على الصحة ما رواه أنس وابن عمر وإن كان لم يشهد, بدر وإن كان لم يشهد بدرا فإن أنس روى ذلك عن أبي طلحة وأبو طلحة قد شهد بدراً كما روى أبو حاتم في صحيحه عن أنس, قال عن أنس عن أبي طلحة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر يوم بدر بأربعة, بأربعة وعشرين رجلا من صناديد قريش فقذفوا في قوة من أطواء بدر وكان إذا ظهر على قوم أحب أن يقيم في, عرص في عرصتهم ثلاث ليال فلما كان اليوم الثالث أمر براحلته فشد عليها فحركها ثم مشى وتبعه أصحابه قالوا ما نراه طريق إلا لبعض حاجتي حتى قام على شفاء الركاء في حتى قام على شفاء الرطيف فجعل يناديهم باسماءهم واسماء ابائهم يا فلان بن فلان يسركم انكم اطاعتم الله ورسوله فاننا قد وجدنا ما وعدنا ربنا حقا فهل وجدتم ما وعد ربكم حقا قال عمر بن الخطاب يا رسول الله ما تكلم ما تكلم من اجساد ولا ارواح فيها فقال النبي صلى الله عليه وسلم والذي نفسي بيده ما انتم لي اسمع لما اقول منهم وقال قتاده أحياهم الله حتى سمعهم توبيخا وتصغيرا ونقمة وحسرة وتنديما وعائشة تأولت فيما, ذك فيما ذكرته كما تأولت أمثال ذلك والنص الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم مقدم على تأويل من تأول من أصحابه وغيره وليس في القرآن ما ينفي ذلك فإن قوله إنك لا تسمع الموتى إنما أراد به السماع المعتاد الذي ينفع صاحبه فإن هذا مثل ضرب للكفار والكفار تسمع الصوت لكن لا تسمع سماع قبول بفقه واتباع كما قال تعالى ومثل الذين كفروا كمثل الذي ينعق بما لا يسمع إلا دعاء ونداء فهكذا الموت الذين ضرب لهم المثل لا يجب أن ينفى عنهم جميع السماع المعتاد أنواع السماع كما لم ينف ذلك عن الكفار بل قد انتفى عنهم السماع المعتاد الذي ينتفعون به وأما سماع آخر فلا ينفى عنهم وقد ثبت في الصحيحين وغيرهما أن الميت يسمع عليهم إذا ولوا مدبرين فهذا موافق لهذا فكيف يدفع ذلك ومن العلماء من قال إن الميت في قبره لا يسمع ما دام ميتا كما قالت عائشة واستدلت به من القرآن وأما إذا أحياه الله فإنه يسمع كما قال قتاده أحياهم الله له وإن كانت تلك الحياة لا يسمعون بها كما نحن لا نرى الملائكة والجن ولا نعلم ما يحس به الميت في منامه وكما لا يعلم الإنسان ما في قلب الآخر وإن كان قد يعلم ذلك من أطلعه الله عليه وهذه جملة يحصل بها مقصود السائل وإن كان لها من الشرح والتقصير ما ليس هذا موضعه فإنما ذكره من الأدلة البينة على ما سأل عنه ما لا يكاد مجموعا والله أعلم صلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم الله رسول الله بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن ولاه بعده مر بنا في آخر درس الماضي الدعاء الذي يقال عند زيارة القبور وفيه قول عليه الصلاة والسلام السلام عليكم على الديار من المؤمنين الحديث القيم يعني يبين لك وجهة ديناس هذا الحديث على أن الأموات يسمعون يقول رحمه الله في كتاب حاذ الأرواح عفو كتاب الروح يقول هذا خطاب لمن يسمع ويعقل هذا خطاب لمن يسمع ويعقل ونولا ذلك لكان هذا خطاب بمنزل خطاب المعدوم وجماد يعني هنا لما يقول عليه الصلاة والسلام لأهل قبورة السلام عليكم يقول بقية هذا خطاب لمن يسمع ويعقل ولولا ذلك لكان هذا الخطاب بمنزلة خطاب المعدوم وجماد وقال أيضا يعني يقال أنه زار القبر فهذا يعني يدل على أن الزائر أن المزور يشعر بزيارة هذا الزائر كذا قال رحمه الله في كتاب الروح المسألة الأولى صفحة 54 ومن الحديث نتيجة أوردها السفارين رحمه الله في البحور الزاخرة في هذا المعنى ما في حديث عبد الله ابن عمر رضي الله عنهما مرفوعا قال عليه الصلاة والسلام أنه ذكر عنده فالتناي القبر فقال عمر رضي الله عنه أترد علينا عقولنا يا رسول الله لأن وقت الامتحان وقت الفتنة فتنة القبر قال عمر أترد علينا عقولنا يا رسول الله قال نعم كهيئاتكم ولئهم كهيئاتكم اليوم أخرجه أحمد هكذا أورده السفارين في البحور الزاخرة الجزء الأول 250 و 100 قال رحمه الله وقد انكشف لكثير من الناس ذلك حتى سمعوا صوت المعذبين في قبورهم ورأوهم بعيونهم يعذبون في قبورهم في آثار كثيرة معروفة لكن لا يجب ذلك أن يكون دائما على البدن في كل وقت فليجب أن يكون في حال دون حال قضيه أن عذاب القبر عدنا الله من القديم كشف ويراه الناس باعينهم او بعض الناس باعينهم ذكروا شيخنا مكررا وقال في ذلك اثار معروفة ولمن ذكر هذه الاثار ابنا بالدنيا في كتابه ذكر الموت وذكر القبور وايضا ابن رجب رحمه الله الحافظ ابن في كتابه اهوال القبور والسفارين رحمه الله نقل طرفا منها في كتابه البحور الزاخرة توجز عوزة الخدسين أو كذا بالقيم أشار إلى شيء ما ذلك في كتاب الروح فإذا عندنا هؤلاء الأمة كلهم ذكروا شيئا من تلك الحوادث وتلك الوقاع أن عذاب القبر قد ينكشف أو نعيم القبر قد ينكشف ويراه من يراه من الناس بأعيونهم لكن كما قال هذا في حاله نحن دون حال فهذا ابن أبي الدنيا هذا المؤلف شيخ الإسلام ابن القيم ابن الرجب كلهم ذكروا ذلك في مصنباتهم أيضا من الأدلة ساقها المؤلف على أن الأموات يسمعون قضية قتل المشركين في بدر الذين ألقوا في البئر السلام من والسلام ناداهم وقالها كذا يا أبا جهل يا أمية بن خلف الحافظ بالحجر نبه الى ان اميه الذي كنا في القليب ولانه لما قتل هذا المشرك اميه كان رخما كان يقول حافظ كان رخما فانتفخ بطنه العم عليه الحجارة والتراب يعني هذا حاله لكن كما يقول حافظ يتبع بين بين الحديث هنا هنا مثلا في ذكر ضمن أهل القليب قال يجمع أنه كان قريبا من البير أنه كان قريبا من البئر فنوديا لكونهم جملة هو أسائل كذا قال رحمه الله في الفتح السابع صبحة صبحة واحد هنا في حديث أنه عليه الصلاة والسلام قال لما قال العمر يا رسول الله كيف اسمعون وقد جيه صاروا جيها قال عليه الصلاة والسلام والذي نسل بيده ما أنتم بأسمع لما أقول منهم ولكنهم لا يقدرون أن يجيبوا فهذا استدل به المؤلف على أن الأموات يسمعون يسمعون له سماع سماع إدراك لكنهم ليس سماع انتفاع وعن هذا حمل المؤلف وغيره أن آية وما أنت بمسمع من في القبور إنك لا تسمع الموتى أن المراد هو أنهم لا ينتفعون لا ينتفعون بهذا السماع لأنهم قطع عمله هذا ما قرره الشيخ الحمد لله وقرر القيم وشارح الطحوية وغيرهم كان من العلم من يرى أن الكون عليه الصلاة والسلام خاطب المشركين خاطب الكفرة وهم في, في القليب البعض لأن ذلك من معجزات عليه الصلاة والسلام كما يعني يفهم من ما ذكره البيع في دلائل نبوه ذكر هذه الواقعة وكذا ايضا اشار الحافظ ان السهيلي صاحب الروض الانف قال ان هذا يدل على خرق العادة يدل على خرق العادة فجعل ذلك من اياته ومعجزاته عليه الصلاة والسلام والحديث سبقا مر بنا في صفحة 67 بقي هنا أن عائشة رضي الله عنها تأولت وقالت أن الأموات لا يسمعون وقالت أنه عليه الصلاة والسلام إنه قال إنهم لا يعلمون الآن أن الذي قلت لهم هو الحق هذا هو مراد النبي أسلم كما قال فيش او كما فهمت عائشة وتلت الآية إنك لا تسمع الموت من العلم يقول لا منافات لا منافات بين علمهم وسماعهم فهم علموا يعني بعد فوات الأوال علموا أن الذي قال حسن هو الحق يقول لا منافات لا منافات بين مقالة عائشة وبين الآية لا منافات بين علمهم وسماعهم وعروها بن زبير يقول عند قول تعالى إنك لا تسمع الموتى يعني لا تسمع الموت يقول حتى يعني لا تسمع الموت حين تبوء مقاعدهم من النار لما تبوء مقاعدهم من النار فاذا هم لا ينتفعون ولا يستفيدون فإذا كان معنى الايه كما قال عروه فلا يكون هناك معارضه بين ايش بين مقاله عائشه وبين الحديث لكن كما يقول حافظ بحجر رحمة الله عليه يعني واضح من كلام عاشانها أن كلامها مطلق أنها تنفي إيش سماع الأموات بإطلاق لكن أيضا المؤلف هنا ذكر لك إن, أن, أن, أن, أن, أن, أن هذا السماع او هذا الحديث وأن الأموات يسمعون أو أن مشرك العرب الذين ألقوا في القليل يسمعون يقول جاء في حديث أنس بن عمر وغيرهما وهذا أيضا ما أشار له الحافظ رحمه الله وقال أن سماعهم جاء عن عمر الفاروق رضي الله عنه عنه جاء عن ابنه وعن طلحه رضي الله عن جميع هذا أيضا الفوائد ذكر الحافظ أنه جاء عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت ما أنتم أسمع لما أقول منهم يقول هذا جاء عند أحمد بسند حسن فيقول إن كان هذا محفوظا إن كان هذا الأثر محفوظا فمعنى أن عائشة رجعت عائشة عن قولها هذا بعض الفؤيد التي ذكرها الحافظ رحمة الله عليه في الفتح السابع صفحة 22 و 300. هنا لما ذكر في صفحة 28 قال قتادة قتادة ذكره نبع هو الراوي عن أنس اللي هو الراوي الحديث الحياه مرات على حتى سمعهم توبيخا وتصييرا تم كلام الشيخ بعدها يعني في تقريها للمعنى انهم يسمعون ولكنه ليس سماع انتفاع اشار الشيخ رحمه الله الى هذا القول الذي يمكن اعتباره هو قول وسط فعندك من ينفي سماع الاموات مطلقا اللي هو السماع عن السماع اللي هو ادراك المسموعات ما يدركه يدرك لكنه لا ينتفع فهناك من ينفي ذلك بإطلاق وهناك من يثبت بإطلاق كما يفهم كلام الشيخ رحمه الله ولا أظن أحد منها العلم بيقول إيش أن الميت يسمع سماعي إيش انتباه الميت كما في الحديثة بأغيرة إذا مات من أدب من قطع منه فالقول الوسط ربما يكون هو أعدل أقوال أنه, أنه لا يسمع إلا ما جاء به ما نص عليه الدليل يسمع قراءة آلهم أو خفقاً آلهم وهذا ما ذكر هنا الشيخ لما ذكر هذا القول قال ومن العلماء من قال إن الميت في قبره لا يسمع مدام ميتاً كما قالت عائشة واستدلت به من قرآن وأما إذا أحياه الله فإنه يسمع لا إذا أحياه الله كما حصل مثلاً ل لمشرك الأهل القليب او مثلا قضية إذا أعيدت روحه في قبره لعادة العارضة التي ليس مستغر هو يسمع يسمع مثلا سلام من, من سلم عليه كما في الحديث الذي مر بنا أن ما من مسلم يعني يسلم على أخيه على قبر أخيه الذي يعلك الجميع رد عليه السلام فيحمل على هذه الحديث فلعن هذا هو يعني قد يكون هو أوسط الأقوان او هو أعدلها بين هذين قول السابقين والله أعلم يقول الحافظ بالرجب وافق عائشة رضي الله عنه في سماع الموت كلام الأحياء طائفة طائفة من العلم ورجح ذلك القاضي أبو يعلم وأن حديثة قلي بدك مقاهي عائشة إنهم لا يعلمون إلى آخره أو أنه معجزة مختصة بالنبي عليه الصلاة والسلام كما يعني البيهقي والسهيلي وذهب طوائف من أهل العلم إلى سماع الموتى <تصفيق> قال وهم الأكثرون يقول الله بالراجع وهم الأكثرون واختارهم مجرير طبري وليس خاصا بالنبي عليه الصلاة والسلام وأن المراد بالآيتين لها وما أنت بمسع من في القوة غيرك لا تسوى الموتى المراد نفي سماع الامدفاع لا إدراك الكلام الحافظ بالرجم على طريقة شيخ الإسلام رحمة الله عليها طريقة القيم في هذا المقام والله تعالى أعلم طيب قال شيخ الإسلام قدس, قدس الله روحه سأل سائل لماذا يخاطب الناس يوم القيامة وهل يخاطبهم الله تعالى بلسان العرب وهل صح أن لسان أهل النار الفارسية وأن لسان أهل الجنة العربية فأجبته بعد الحمد لله رب العالمين لا يعلم بأي لغة يتكلم الناس يومئذ ولا بأي لغة يسمعون خطاب الرب جل وعلا لأن الله تعالى لم يخبرنا بشيء من ذلك ولا رسوله عليه الصلاة والسلام ولم يصح أن الفارسية لغة, لغة الجهنميين ولا أن العربية لغة أهل النعيم الأبدي ولا نعلم نزاعا في ذلك بين الصحابة رضي الله عنهم والكل هم يكفون عن ذلك لأن الكلام في مثل هذا من فضول القول ولا قال الله تعالى لاصحاب السراء ولكن حدث في ذلك خلاف بين المتأخرين وقال ناس يتخاطبون بالعربية وقال آخرون إلا أهل النار فإنهم يجيبون بالفارسية وهي لغتهم في النار وقال اخرون يتخاطبون بالسريانية لأنها لغة آدم وعنها تفرعت اللغات وقال اخرون إلا أهل الجنة فإنهم يتكلمون بالعربية وكل هذه الأقوال لا حجة لأربابها لا من طريق عقل ولا نقل بل هي دعاوة عارية عن الأدلة والله سبحانه وتعالى أعلم وأحكم طيب المسألة كلام الشيخ رحمه الله كلام المتين محرر لكن موجب الإشكال في هذا فأشار الشيخ رحمه الله إلى جملة بالأثار في هذه المسألة كما مربنا في اقتضاء الصلاة المستقيم منها ما جاء في حديث من عباس المرفوع أحب, أحب العرب لثلاث لأني عربي والقرآن عربي ولسانة الجنة عربي قال الحفظ السلفي هذا حديث الحسن كذا قال الشيخ السلام تعقب قال فما أدري أراد حسن الإسناد على طريقة المحذفين او حسن مثله على الصلاحة الاصطلاح العام وهذا الاثر خرجه الحاكم في مستدرك وخرجه العراقي في كتابه محجة القرب الى محبة العرب والشيخ ذكر كلام العقيلي ان هذا الحديث منكر لا اصل له هذا في الاقتضاء الاول 92 و300 وايضا بالقيم رحمه الله في حادل الروح اشار الى شيء من ذلك فقال رحمه الله بعدما ساقفند ابن أبي الدنيا عن أنس مرفوعا أنه عليه الصلاة والسلام قال يدخل الجنة للجنة على طول آدم وعلى حسن يوسف وعلى ميلاد عيسى 33 سنة وعلى لسان محمد صلى الله عليه وسلم فجاء هذا الحديث هكذا والله ارعم وذكر أيضا أنه جعل ابن عباس والزهري أن لسان أهل جنة عربي كذا في حال الارواح صفحه 83 و269 لكن هذه الاثار لابد من من ثبوتها او ان هذه من الامور التي لا تثبت لها دليل وكما قال المؤلف هذه من فضول المسائل ومن التكلف الاشتغال بها هذا الأمر الذي لم يشتغل به او لم يذع عليه دليل صحيح والله اعلم طيب سؤل عن الميزان هل هو عبارة عن العدل أم له كفتان فأجاب الميزان هو ما يوزن به الأعمال وهو غير العدل فما دل على ذلك الكتاب والسنة مثل قوله تعالى فمن ثقلت موازينه ومن خفت موازينه وقوله ونضع الموازين القصة ليوم القيام وفي الصحيحين عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال كلمتان خفيفتان على اللسان فقيلتان في الميزان حبيبتان إلى الرحمن سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم وقال عن ساقي عبد الله بن مسعود لهما في الميزان أفقل من أحد وفي الترمذي وغيره حديث البطاقة والصححة الترمذي والحاكم وغيرهما فالرجل الذي يؤتى به فينشر له تسعة وتسعون سجلة كل سجل منها مد البصر فيوضع في كفة ويؤتى له ببطاقة فيها شهادة أن لا إله إلا الله قال النبي صلى الله عليه وسلم فطاشت تجلات وثقلت البطاقة وهذا وأمثاله مما يبين أن الأعمال توزن بموازين تبين بها رجحان الحسنات على السيئات وبالأكس فهو ما, فهو ما به تبينا العدل والمقصود بالوزن العدل كموازين الدنيا وأما كيفية تلك الموازين فهو بمنزلة كيفية سائر ما أخطرنا الله به من الغيب طيب الكلام عن مسألة السؤال هذا الذي يسئل عنه الشيخ رحمة الله عليه هذا السؤال جاء أيضا في جامع المسائل الجزء السابع صفحة واحدة ربي. الامر الثاني انه الميزان ألف فيه غير واحد منها كتاب من كتاب منهاج السلامه في ميزان القيامه لابن ناصر الدين هاتوا مطبوع هذا كتاب والكتاب الاخر المطبوع اللي هو تحقيق البرهان في اثبات الميزان لمرعي مرعي الكرمي الحنبلي والميزان كما ذكر عند المؤلف رحمه الله عليه أن هو الذي يوزن به الأعمال يوم القيامة وهو غير العدل والمؤلف لم يقومه غير العدل من بعد مخالفة المعتزلة الذي قالوا أن الميزان هو العدل فسروا الميزان بالعدل وهذا جاء يضل عن بعض التابعين كما نقل مجاهد جاء من المجاهد عن قتادة والضحاك لكن الحق في هذا لا أن هذا الميزان ميزان حقيقي لا علموا حقيقته كيفية إلا الله وأن له كفتان كما جاء ذلك في الحديث الصحيح عن عليه الصلاة والسلام المقصود أن هذا الميزان يثبت على السنة أما المعتزلة فمنهم من ينكر ذلك ويتأول بالعدل ومنهم من يثبت مثل ما مرضنا في الكلام عن عذاب القبر فالمعتزلة المعتزله البصره يثبتون الميزان المعتزله البصره يثبتون الميزان كما انهم يثبتون عذاب القبر والصراط بخلاف المعتزله بغداد الذين هم يعني هم المتاخرون فهم يعني أسوأ من معتزله البصره فمعتزله البغداديين يؤولون الصراط والميزان وعذاب القبر هذا ذكر الشيخ رحمه في الدر الخامس صفحه 48 و وايضا مر بنا وايضا ذكر الشيخ العلامه ابن الاوسطانيه فقال معتزلا منهم ومنهم منهم يعني قرب الميزان كمعتزله البصره ومنهم من يذيع في المعتزله بغداد ينفي او تؤول بالعدل قال المؤلف رحمه الله هنا الميزان هو ما يوزن به الاعمال وهنا المساله في مرت الاقوه قضيه من الذي يوزن هو العمل نفسه أم صحائف الاعمان أم الشخص هذا كل كل قول ورد عليه دليل أو أدلة فخضيه من الشخص هو الذي يوزن مثل ما ذكر المؤلف لما جاء عن ساقي عبدالله مسعود ذكر حديث لهما في الميزان أثقل من أحد أو في الحديث الذي في البخاري وغيره قال عليه الصلاة والسلام فالرجل البديل لا يزن عند الله جنح بعوضه وقرأ وانشئتم فلا نقيم لهم يوم القيامة وزنا ومنهم قال توزن الصحائف والسجلات كما في حديث البطاقة لكن أكثر أدلة على أن النبيوزن هو العمل والحمد لله يتمعوا الميزان ليس شيء أتقل ميزان عبد من تقوى الله حسن الخلق وذكر مؤلد طرفا من ذلك ولهذا يقول الحافظ أبو الحجر الصعيح أن الأعمال هي التي توزن أن الأعمال هي التي توزن وقال هذا الذي يترجعه غير واحد القرط بيرجح ان اللي يذنه الصحائف القرط في في في التذكره هكذا قال الحافظ في الفتح 10 38 500 ايضا واضح بكلام مؤلف انه كانه يعني يقلل المجال ميدان واحد و لما يذكر الموازين فالجمع باعتبار الموزونات لأعمال وهذه مسألة وقع فيها خلافة هو ميزان واحد أم موازين والراجح أنه ميزان كما أيضا ذكر ذلك الحافظ وأما ما جاء في الجمع مثل الآية الكريمة ونضع الموازينة فمن تقولت فهذا الجمع إما للتفخين وباعتبار تعدد الأشخاص والأعمال أو جمع للتفخيم أو باعتبار تعدد الأشخاص والأعمال وكما قال الشارع الصحوي رحمه الله لا يلتفت إلى ملحد معاند يقول إن الأعمال أعراض فكيف توزن فنحن نقول إن الله تعالى لكل شيء قدير فهذه الأعراء الأعمال وإن كانت أعراضاً لا تقوم بذاته فإن الله تعالى يقلبها في أجرام وأجسام والله على كل شيء قدير قال هنا وهذا هو أمثال ما يبين الأعمال توزن بموازين تبين فيها رجل حال حسنة على السيئة بالعكس يقول الحافظ رحمه الله بحجر يقول ظاهره التعميل يعني ان الكل يوزن عمله لكن خص منه طائفتان من الكفار ما من لا ذنب له إلا الكفر ولم يعمل حسنة ولم يعمل حسنة فيقع في النار بلا ميزان فيقع في النار بلا ميزان قال فيقع في النار بلا ميزان ولا حساب ومن المؤمنين من لا سيئة له وله حسنات كثيرة على محض الإيمان فهذا يدخل الجنة بغير حساب كذا قال في الفتح الثالث عشر ثمانية قال رحمه الله وأما كيفية تلك موازين فهو بمنزلة كيفية السائر ما نعم حقيقة الميزان من الغيب الذي استأتر الله به وإن كان الشيخ ناصر الدين الباير رحمه وذكر الصحيحة حديث سلمان مرفوعا قال عليه الصلاة والسلام عن هذا الميزان فلو وزن فيه السماوات والأرض آآ لا آآ لا وسعه هكذا في جزء الثاني 56 و قال الشيخ وأطفال القفار الصح الأقوان فيهم الله أعلم بما كانوا عاملين كما أجاب بذلك النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح وطائفة من أهل الحديث وغيرهم قالوا إنهم, كله إنهم كلهم في النار ذكر أنه من نصوص أحمد وهو غلط على أحمد وطائفة جزموا بأنهم كلهم في الجنة واختار ذلك أبو الفرج بن الجوزي وغيره واحتجوا بحديث فيه رؤيا النبي صلى الله عليه وسلم لما رأى إبراهيم الخليل وعنده أطفال المؤمنين قيل يا رسول الله وأطفال المشركين قال وأطفال المشركين والصوب أن يقال الله أعلم بما كانوا عاملين ولا نحكم لمعين منهم بجنة ولا نار قد جاء في عدة أحاديث أنهم, أنهم يوم, القيامة في يوم القيامة في عرصات القيامة يؤمرون وينهون فمن أطاع دخل الجنة ومن أصى دخل النار وهذا هو الذي ذكره أبو الحسن الأشعري على أهل السنة والجماعة والتكليف إنما ينقطع بدخول دار الجزاء وهي الجنة والنار وأما عرصات القيامة فيمتحنون فيها كما يمتحنون في البرزخي فيقال لأحدهم ما قد بوخا ونا دينكم والنبي وكف قال تعالى يوم يكشف عن ساق ويدعون إلى السجود فلا يستطيعون الايه وقد ثبت في الصحاح عن من غير وجه حديث تجل لا تجلي الله تجل له وقد في الصحيح في الصحاح من غير وجه حديث تجلي الله لعباده في الموقف اذا قيل ليتبع كل قوم ما كانوا يعبدون فيتبعون يشركون الهاتهم ويبقى المؤمنون فيتجلى لهم الرب في غير الصورة التي يعرفون فينكرونه ثم يتجلى لهم في الصورة التي يعرفونها فيسجد له المؤمنون وتبقى ظهور المنافقين كقرون البقر يريدون السجود فلا يستطيعون وذكر قوله يوم يكشف عن ساق ويدعون إلى السجود فلا يستطيعون الآية والكلام على هذه الأمور مبسوط في غير هذا الموضع والله أعلم طيب. ال الكلام عن مسألة أطفال كفار مرة بنا يحرق الكرام في, في أدة مواطن مما سبق ذكر المؤلف صفحة 46 و 220 و 220 هذا كلهم في, في, في هذا الجزء وأيضا ذكره رحمه الله في مختصة الفتاوى المصرية صفحة 45 و 600 رحمه الله تعالى في ذلك في طريق الإجراتين صفحة 96 و تحدث عنه في أحكام هذه وأظن أن هناك فعل ألي أيضا ها؟ يبدو أن هناك فعل ألي الكلام عن فترة عادت أن يتحدثون عن هذه المسألة يعني الكلام في هذا تكرر والخلاصة أنهم في الدنيا تبعوا لأبائهم وأما في الآخرة فكما سمعنا قول عليه الصلاة الله أعلم بما كانوا عاملين وأنهم امتحنون في عرصات القيامة هذا الذي حرره شهر الإسلام والقيمين ابقييم ذكر قول المعترضين انهم انكروا هذه الاثار والحديث وقالوا ان الاخره هي دار جزاء وليست دار تكليف فالاخره فابقييم راح يطلع عليها يعني اجاب عن هذا باجابه عدت اجوبه تسع اجوبه في الرد على كلام ابن عبد, ابن عبد البر ممن يعني انكر هذه الحديث رحمه الله وقال ان الاخره ليست ايش ليست دار عمل فكيف يكلفون بدخول النار أن الحديث يجأ أن هؤلاء الأطفال ومن في حكمهم توضع لهم نار فإن دخلوها نجوا وصار هذه النار من هبة نار الدجال تكون جنة فابن قيم قال العلماء لم يتفقوا على إنكار هذه الحديث فالهناك منهم من, من أثبت هذه الحديث والكثير منهم يشف صححها وأيضا لا شعري كما ذكر شيخ عندك هنا حكى هذا القول عن عن أنه على السنة. ان أنه مدى بالسنة أنه مدى بالسنة أنهم يمتحنون في عرصات القيامة أيضا الحديث الورد حديث الأسود بسرية في المسند الذي جاء فيه أربعة سنحتاجون يوم القيامة الأصم والهارم والأحمر قم المات في الفترة هذا الحديث يعني صاحة وغير واحد ومن هو بالحق ثم قال لا لا لا لا أن هذا الحديث أجود من كثير من الحديث التي يحتجوا بها في الأحكام كان يقض بحديث الأحكام فهذا الحديث أجود منها كذا قال أيضا من الأوجه ذكرها أنه نص يعني طائف من العلم على وقوع المتحان في الآخرة أن المتحان يقع في الآخرة ولا ينقطع إلا بدخول الجنة أو بدخول النار لا يستقل الشيخ يعني أنه يمتحن في القبر هذا امتحن من, من ربك من نبيك ما دينك يمتحن في العرصات يوم يكلف على الساق فالامتحن مستمر في هذا لما يحتج البعض وكيف يطالبون باللقاء في النار فالتكليف ما يخلو منه من من, من, من من هذه المشقة حفت الجنة بالمكارف وتكليف الآخرة آآ آآ اللي هو في, في, في العرصات هو نضيط التكليف إيش في البرزخ هذه بعض الأوجه التي ذكرها في رحمه الله في طريق الهجرة قال أن يكون وأما عرصات في القيامة يمتحنون فيها كم يمتحنون في البرزخ يعني هؤلاء العلماء الأفاضل لا يمكرون الامتحان في البرزخ فالامتحان في البرزخ حفل في العرصات هو نظير امتحان في البرزخ يقول شخص الزام رحمه الله الدنيا دار تكليف بلا خلاف وكذلك البرزخ وعرصة القيام يعني وكذلك البرزخ وعرصة القيام وينما تنقطع أو ينقطع التكليف بدخول جنب ودخول النار قال هذا ظاهر المناسبة فإن دار الجزاء لم تحان فيها وأما الامتحان قبل دار الجزاء اللي هي الجنة والنار وأما الامتحان قبل دار الجزاء فممكن لا محذور فيه والامتحان في البرزخ لمن كان مكلفا في الدنيا إلا النبي ففيهم قولان لأصحابنا إلى آخر هذا مختصر باتان المصري 45 و600 وأيضا هو في جامح المسائل الثالث 38 و200 وهذا المعنى لذكره رحيه السلام ذكره من قبل بعض الشراح صحيح البخاري فالطيبي يقول رحمه الله لا يلزم من أن الدنيا دار بلاء والآخرة دار جزاء ألا يقع في واحدة منهما ما يخص الأخرى لا معنى من يكون الجزاء في الدنيا وهذا شيء مشاهد ولا معنى أن يكون التكليف في الأخرى قال فالقبر أول منازل الآخر وفيه الابتلاء والفتنة بالسؤال وغيره كذا قال الطيبي بعدها قال والتحقيق لعل هذا من كلام الحافظ من الحجر قال والتحقيق أن التكليف خاص بالدنيا وما يقع في القبر والموقف اللي هو هي آثار ذلك كان في الفتحة 11 وعز 50 و400 يمكن أن يقال أنه, أنه, أنه, أنه لما قال بالتكليف في البرزخ أو في العرصات هو, هو, هو تكليف لكن ليس بالضرورة أن يكون إيش ك يعني مماثل الدنيا يعني أنه تكليف الدنيا سواء قبرت أنه تكليف أو مثل ما يعبر الحافظ ابن من آثار أن ما يقع في القبر أو يقع في الأرضات هو من آثار تكليف الدنيا هذا ما يتعلق بهذه المسألة عندنا فائدة يعني ما دام له فكرة آية يوم ينكشف عن ساق باعتبار أن الذي حرره المؤلف رحمه الله يعني هل المراد بهذه الساق الساق الله تعالى نأكل بعضاً لنقول ما دامنا ذكرت الشيخ يقول يتكلف عن الصحابة يقول لما أجدهم تنازعوا أي الصحابة إلا في قوله تعالى يوم يكشف عن ساقها يقول هي التي وقع فيها نزاع فابن عباس حملها على الشدة كشمت الحرب عن ساقها وأبو سعيد الخدري رضي الله عنه حملها على الصلة صفية الساق وهو راوي حديثة يوم يكشف الجبار الذي اخرجه البخار المسلم الذي يعني اضيف فيه الساقي الله تعالى حديثه بسعيد نص في المسألة قال رحمه الله شيخ الزام ولا ريب ان ظاهر القرآن في المجموع جعلتها لأب بين قلسين يعني هل هي في الاصل ام لا لكن من خلال سيقصي الطفلان نثبتها ولا ما نثبتها ولا ريب ان ظاهر القرآن لا يدل على ان هذه من الصفاته فإنه قال تعالى يوم يكشف عن ساق فهي نكرة في الإثبات لم يضفها إلى الله ولم يقل عن ساق فما عدم التعريف بالإضافة مع عدم التعريف بالإضافة ما قال ساق الله أو ساق الرب فمع عدم التعريف بالإضافة لا يظهر أنه من الصفات إلا بدليل آخر إذن الصوب عشق والأضيب أن نضاه القرآن يدل على أنه من الصفات أو لا يدل ها نعم نعم لاجه الكلام عن ايوه لما تنظر اي دون ان تنظر ايج الى الدليل الذي يزيل هذا الاشتباه هو كلام الشيخ بعد قال لا يظهر انه صفه الا بدليل اخر ف هنا ذكرت الساق دون لم توضح بها الله تعالى فكيف نجزم بانها هي ساق الله لما نردها الى حديث ايش سعيد الذي هو نص في المساله طيب يبقى عندنا كلام بالعباس الذي جاء عنه النوريس أنه حمل الساق عليه الشدة تشفت الحرب عن ساقها الشيخ رد هذا في غير مغطن فمن ذلك مثلا في جواب الاعتراضات المصرية على الفتوة الحموية رحمه الله لم يتأول أحد من الصحابة شيء من آية القرآن التي ظاهرة أنها صفة لله فلم أجد عن أحد من الصحابة أول آية ظاهرها الصفة على نفس الصفة يعني هو يرد على من يش على الذين يش يقولون أن ظاهر الصفات التمثيل و... ويقولون أن الصحابة كلهم يثبتون الظاهر مع المعلمة تبادرهم متفقون على هذا ولم يقع العزاء في آية يوم يكرب قال إلا يوم يكرب عن ساق قال فبعضهم قال الكشف عن الشدة ثم قال الشيخ رحمه الله وقد بعد عهدي بالإسناد هل هو متصل أو منقطع متصل ومقطع ان عن... ليش عن ابي عباس ثم قال وسبب النزاع انه ليس فيضاء الايه ما الصفات وسبب ليس فيضاء الايه ما يدل على انه من الصفات بل نكره هنا قال يوم يكشف عن ساقه يعني ايش نكره ليس ليش معرفه بالاضافه ثم قال والشده يقال وكشفه الشده يقال ليش كشف ما يقال ليش كشف عنها كما في آية ولو رحمناهم وكشفنا ما بهم من ضر وهنا الآن قال يوم يكشف عنه فهنا يقول الشيخنا لما قالت عن يوم يكشف عنه فالكشف عنه هو الإظهار والإظهار هو البيان أما كشف لمعنى الشدة فتأتي مثل ما في الآية لما تقول يعني تقول كشفت الشدة أي ذلك فتجد أنها إيش تتعدى إيش بنفسها إيش كذلك؟ هنا لما قال شيخوة قد بعد عهدي في, في الرد على البكري جسم أن الرواية ساقطت الاشتراك هذا يمكن يفيدني في القضية يمكن أن يقول ما ندري بعد عهده فيحتمل أن الرد على البكري يكون بعد قبل الرد على البكري عجيب اختلت القاعدة وانا كنت قد بعث عهدي في جوع اعتراضات هو جوع اعتراضات متالفها الشيخ يعني الفن ان الحمويه بعد الحمويه جات ايش الا اعتراضات اللي هو لا, لا جائت اولا ثم بعدها جاءت الاعتراضات ثم جاء الجوع اللي طبع جزمله ثم بعدها جاء ايش بيان المجلس الجهبيه لما تقرا مقدمه البيان تجد أن هكذا بس والله نسيت ما أدري ما تذكرتها لي الشيخ لكن في الرد على البكري جزم قال رواية ساق لطل الإسناد رواية لعليم العباس قال هايش الساق لطل الإسناد وردها من جهة أخرى من جهة المتهم أنه الآية يوم يكشف عن ساق ويدعون إلى السجود والسجود لا يكون إلا لمن إلا الله ما يكون لأجل لأجل شدة في حد لأسها لكن هذا كلام الشيخ في جوه بعترضات صفحة سبعة ومئة الأول الذي قرناه في الفتاوى السادس أربعة وتسعين وثلاثمائة ورد على البكلي تحقيق الدكتور سهلي صفحة ستة وربعين وربع قوله آآ عليه الصلاة والسلام ليتبع في الحديث ليتبع كل قول ما كان يعبدون فليتبع ويبقى المؤمنون فتجلن لهم الرب في غير الصورة التي يعرفونها فينكرونها في الذي حرّ الشيخ الإسلام رحمه الله في تنبيه الجهمية أن الله تعالى في صورة في الأول غير التي في يعرفون فينكرونها ثم يأتي في صورة يعرفون من خلال أسماء وصفاته فيقولون أنت ربنا الإمام ال ال ال ال ال ال ال الداري رحمه الله حمل هذا الحديث على أن التغير هنا فيه في الأبصار وليس في وقال هذا نظير إذ يركهم الله فيما نفق في قليلا ونوراكهم كثيرا لفجلتم لكن الشيخ والسلام تعقب ذلك وذكر عدة أوجه في التعقيب على الإمام الداري رحمه الله هذا في بيانة البشة والله أعلم طيب تفضل سؤل عن الكفار هل يحاسبون يوم القيامة أم لا فأجاب هذه المسألة تنازع فيها المتأخرون من أصحاب أحمد وغيرهم فممن قال إنهم لا يحاسبون أبو بكر عبد العزيز وأبو الحسن التميمي والقاضي أبو يعلى وغيرهم وممن قال إن إنهم يحاسبون أبو حص البرمكي من أصحاب أحمد وأبو سليمان الدمشق وأبو طالب المكي وفصل الخطاب أن الحساب يراد به عرض أعمالهم عليه متوبيخهم عليها ويراد بالحساب موازنة حسنات بالسيئات فإن أريد بالحساب المعنى الأول فلا ريب أنهم يحاسبون بهذا الاعتبار وإن أريد المعنى الثاني فإن قصد بذلك أن الكفار تبقى لهم حسنات يستحقون بها الجنة فهذا خطأ ظاهر وإن أريد أنهم يتفاوتون في العقاب فعقاب من كفرت سيئاته أعظم من عقاب من قلت سيئاته ومن كان له حسنات خفف عنه العذاب كما أن أبا طالب أخف عذابا من أبي لحب وقال تعالى الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله زدناهم عذابا فوق العذاب قال تعالى إنما النسيء زيادة في الكفر والنار دركات فإذا كان بعض الكفار عذابه أشد عذابا من بعض لكثرة سيئاته وقلة حسناته كان الحساب لبيان مراتب العذاب لا لأجل دخوله من جنة طيب المسألة هذه التي ذكر أيضا هي في جامع المسائل السابع خمس وشين يعني بالنص يعني وهي أيضا الجواب هذا نفسه هو يعني قريب من جواب الشيخ رحيم الله في الواسطية هل الكفار حاسبون أم قال أنك هذه مسألة تنازع فيها المتأخرون من أصحاب أحمد فمن قال إنهم لا يحاسبون أبو بكر عبد العزيز اللي هو عبد العزيز بن جعفر اللي هو غلام الخلال أو صاحب الخلال وأبو الحسن التميمي من الحنابلة من التميميون الذين تأثروا بالكلام طيب فاصل خطاب بين واضح كما قال العلامة محمد بن راهيم في تعليقه الواسطية أنه لا يصح أن تطلق هذا نفيا وإثباته لا تقول إيش أن الكفار حسبون بهذا الإطلاق ولا تقول أيضا إن أنهم لا يحسبون فربما كما قلت أنهم يحسبون أوهما إيش أن عندهم حسنات توضع في في كفة الحسنات ولمس... الكفار ليس لهم حسنات الكفر نصل عام في أبطل أعمالهم كلها وقدمنا إلى ما عملوا ما عملهم فجعلنا خباء منذور وكله قال الكفار لا يحسبون هذا يهم هش أنهم يعني لا يؤخذون ولا يجزعون فإذا الحساب إن أريد به عرض أعمالهم وتوبيعهم فنعم فإذا أريد بالحساب هذا نعم فالكفار حسبون أما إذا بالحساب اللي هو مواذة حساب بالسيات فالكفار ليس لهم ليس لهم حسنات هذا بيتعلق بهذه المسألة ثم ذكر رحمه الله أن قال ونريد أنهم يتفاوتون في العقابة لا لا إذا أريد بالحساب أنهم يتفاوتون فلجة أن الكفار يتفوتون في العقاب وفي ذنوبهم ذكر عندك الآية الكريمة الذين كفروا صدوا عن سبيل الله زدناهم عذابا فوق العذاب وهذا يعتني به الشيخ حيث الله كما في الصارب أنه يعني, يعني أن تمت فرق بين الكفر المزيد وبين الكفر المجرد او كما يعبر حيانا الفرق بين الردة المغلظة والردة المجردة فبثلاً لما يتكلم الشيخ رحمه الله عن سب النبي عليه الصلاة والسلام يقول هذه ردة مغلظة فيها محاربة لله ورسوله وفيها طعن في دين الله وفيها عدوان فهذه الردة المغلظة يكون صاحبها مرتدا ويقتل بالاستابة كما يعني بسطة في كتابه الصائم من كلامي رحمه الله في هذا المسألة يقول الله فعلاً قال مثلاً كيف يهدي الله طوما كفروا بعد إيمانه إلى قال إلا الذي تهبوا لكن لما تكلم عن أصحاب الكفر المزيد قال إن الذين كفروا بعد إيمانه ثم ازادوا كفرا لن تقبل توبته وأولئك هم الضانون قال الشيخ رحمه الله فرق بين الكفر المزيد كفرا والكفر في قبول التوبة فالتوبة قبلت من صاحب الكفر المجرد دون صاحب الكفر المزيد لأنه قال ثم ازداد كفرا لن تقبل توبته وهذا بنيه عليه الشيخ الكلام في قضية المرتد الذي خرج عن اسلام قد تكون ردته مجردة قد تكون ردته مغلبة هكذا في الصارم مسلول الجزء الثالث 98 و 600 وهذا المعنى قضية الكفار تفاوتون مما أشار له من الشراح القرط برحمه الله في المفهم كما نقل الحافظ قال رحمه الله لا شك أن الكفار متفاوتون في العذاب لا شك أن الكفار متفاوتون في العذاب كما علم من الكتاب والسنة كذا في الفتح 11 24 400 قوله تعالى الذين كفروا صدوا عن سبيل الله صدوا عن سبيل الله هنا ذكر ابن طيب رحمه الله يعني أن هناك شيء اسمه الإعراض الذي ذكر الشيخ دواب في النواقب العشر الإعراض عن دين تعالى لا يتعلمه لا يعمل وبينها العلم أنه الإعراض التام أن يعرض بالكلية عن الله فهذه ردة خروج عن من الله فإن تولوا فإن الله لا يحب الكافرين يعني صدّل الله تعالى عليه وصف الكفر الكفر ليش؟ لتوليهم لإعراضهم هناك ما هو أسوأ من الإعراض ليش الإعتراض؟ هو لا يعرض لحسب بل ماذا يعترض فهذا الاعتراض هو الذي بمنزلة الجهل المركب وهذا الاعتراض هو صد عن سبيل الله ولا يعرض لحد ذاته بل يعترض ويصد الناس عن دين الله بس الله العالية فلاحظ أنه عندك اعراف وعندك اعتراض على الدين وهذا تجد معه الصد التعدي يصد الناس عند دين الله فكيف إذا جامه أطمن هذا كله عندما يعتمد بعض المعاصرين الذين ينتسبون للدعوة ثم يقول يجوز الاعتراض على الله ورسوله نص الله العافية يعني هذه غدة نص الله العافية يعني ما تلبس ببالعراض عند دين الله ولم يتلبس بالاعتراض لا وقع فيه أطمن هذا كله المنعش يقول يجوز هذا يعني مثلا لو جاك واحد قال يجوز الشرك بالله ما هو الان اشرك ودعى الاموات وذبح لهم لا يقول يجوز هذا يجوز فاذا كان واحد يستحل الكبيره التي فعلها ليس يعني مخرج من المله لكن يستحل خرج على المله يستحل الربا الزنا فكيف بمن يستحل ويجوز ايش جوزى جوز ما هو من الكفر الشيء يجوز يقول يجوز يجوز أنك تعترض على الله لحظة للسوء الأدب والبغي والعدوان ويعني نسأل عافية يعني أين تعظيم الله أين إجلال الله الله تعالى يقول يحكم لا معقب الحكم ومن أحسن من الله حكم لك ومن ثم يأتي إنسانا يعني في غاية الهزان وغاية الهشاشة يعني فعلا يعني في غاية الظلم والبغي والجهاله يقول يجوز يجاه بهذا ابغى ان تنبه لي وهذا مزلق ما على المجاله نعم هذا هو الان قاله احد من واحد الليبرالي ولا واحد من جنادقه الامه لا واحد انتسب لله محسوب على ما يسمى بالدعوه الاسلاميه لكن العبره بالدريس نعم فهذه يعني نشه الان في غايه هي ذله شنيعه توجب عليه التوبه الى الله تعالى ان يا طول تعالوا وايضا هؤلاء الجهله الهمج الرعاع الذين يدافعون عن هؤلاء المتساقطين عليه من توب الى الله تعالى او تقولوا لا تكن للخائن خصيصا كون واحد يقع في هذه الزله الواجب علينا نناصح قال توب الى الله تعالى انت انت لبست بالرده نعم وهؤلاء السذج الذين يدافعون او يعتذرون او يؤولون او يسقطون عليه ونتوبه عن هذا الأمر الشنيع نصر العافية طيب كلام بالقيم رحمه الله في الفرق بين الإعراض والاعتراض يعني أشارك شيء من ذلك في الصواعق المرسلة الثالث واحد ولمثين ومئة وألف الجزء الثالث من الصواعق طيب أتفضلها سؤال الشيخ الإسلامي أبو العباس تقيدين بن تيمية قدس الله روحه عن العبد المؤمن هل يكفر بالمعصية أم لا فأجاب لا يكفر بمجرد الدم فإنه ثبت بالكتاب السنة وإجماع السلطة أن الزاني غير المحصن يجلد ولا يقتل والشارب يجلد والقاذف يجلد والسارق يقطع ولو كانوا كفارا لكانوا مرتدين ووجب قتلهم وهذا خلاف الكتاب والسنة وإجماع السلطة يعني مسألة هذه واضحة يعني أن العاصي لا يكفر ولا يكفر بمطلق المعاصي قاصدك يا استاذنا فمن ادله المؤلف رحمه الله أنه أنه أنه ان ان ان العاصي لا يكفر ان الظالم مثلا البكر غير محسن يجلد يجلد 100 ولو كان كافرا ليش لقتل شارب الخمر يجلد ولو كان كافرا ليش لقتل كذلك ايضا القاذف والساخر وهذا الجواب الذي ذكره الشيخ رحمه الله ذكره ايضا في الامان الاوسط تحقيق الزهراني صفحة 22 وقال مذهب هؤلاء الذين يكفرون بمطلق المعاصي باطل بدلائي كثير وذكر شيء من هذه الأدلة وأيضا جاء في الإيمان الكبير صفحة 23 قال بل القرآن والنقل المتواتر عنه عليه الصلاة والسلام أن هؤلاء الزان والشارب والقاذف أن هؤلاء لهم عقوبات غير عقوبة المرتد على الإسلام كما ذكر الله جلد القاذف والزاني عفوا الزاني غير محصن وقطع السارق وقطع يد السارق أيضا هذا الجواب الذي ذكر شهر الإسلام لو كان صاحب المعصية كافر منها لقتل وهذا خلافة والسنة ذكر هذا الجواب او ممن قرر هذا الجواب من قبل أبو عبيد رحمه الله الخاسم السلام في كتاب الإيمان وابن حزم في الفصل أو في البصل الثالث أربعة وثمانين ومئتين سوء العجل المسلمين يعمل عملا يستوجب أن يبنى له قصر في الجنة ويغرس له غراس باسمه ثم يعمل ذنوبا يستوجب بها النار فإذا دخل النار كيف يكون اسمه فأنه في الجنة وهو في النار فأجاب إن كاب عن ذنوبه توبة نصوح فإن الله يغفر له ولا يحرمه ما كان وعده بل يعطيه ذلك وإن لم يتب وزنت حسناته والسيئاته فإن رجحت حسناته على سيئاته كان من أهل الثواب وإن رجحت سيئاته على حسناته كان من أهل الأذاب وما أعد له من الثواب يحبط حينئذ بالسيئات التي زادت على حسناته كما أنه إذا عمل سيئات استحق بها النار ثم عمل بعدها حسنات تذهب السيئات تذهب السيئات والله أعلم طيب. يقول رحمه الله الجواب عن من فعل ما يجب الوعيد وفعل ما يجب الوعيد قال إن تابع عن ذنوبه توبة النصوحة فإن الله يغفر له وهذا يعني تقرر الشيخ في مواطن يعني ان التوبة هي, هي التي تبطل جميع السيئات إن الله يغفر الذنوب جميعا وقال المواطن إن تابع عن ذنوبه توبة وان كان داعيه إلى, إلى, إلى بدعة لأن المثالة الشيخ ذكر الخلاف فيها بعض الناس خالف وقال ان الداعي الى البدعه يعني لا تقبل توبته لكن المؤلف رحمه الله بين بالادله ان الشخص يتاب تاب الله عليه ولو كان ايش ولو كان داعيه الى بدعته داعي للبدعه وضلل فيده تاب تاب الله عليه <تصفيق> ايضا الفوائد اللي ذكر الشيخ رحمه الله ان تلك في هذا المقام ان التوبه العام ايضا تغفر ذنوب نوع رجال مثلا اتوب يغفر الله من جميع الذنوب فتقبل توبته الا متى الا اذا استحضر وهو هذا كلام الا اذا استحضر ذنبا يعني انه آآ سيبقى آآ فاعل له اما لغلبه الاراده والهوى او لظنه ان هذا الذنب آآ يعني آآ حسن يعني ظن ان فعله هذا الذنب من الحسنات كما تجد عند مثلا بعض البدع أفبنزيون هو سوء عمل فلو قال أنا أتوبة فأتوبة النصوحة ثم استحضر في في هذا المقام ذنبا أنه والله هذا الذنب لغلبة هو ما يتركه فلا تصح التوبة من, من هذا الذنب الذي استصحبه الآن في هذه التوبة العامة بل يبقى مصرّل على هذا الذنب أيضا من الأشياء اللي قرأ أيضا رحمه الله أن التوبة تتبعض أنه يعني إذا تاب بالذنب وأصر على ذنب فإن توبته من الذنب الذي تاب عنه يعني تقبل خلافا للمعتزلة الذي يقول التوبة لا تتبعض فعليه أن يتوبها جميعا من الذنوب ولو تاب من ذنب وأصر على ذنب لا تقبل توبته وهذا يعني قوله لا اعتد كما يقول النهاية رحمه الله وفي القيم في المدارج لما ذكى القولين ورجح أن التوة تتبعض أعطى تفصيل آخر قال إذا تاب من ذنب وأصر على ذنب آخر من جنسه فلا تقبل ويكون حالك حال من تاب للزنة بامرأة وأصر على زنة بامرأة أخرى أما إذا تاب من ذنب وأصر على ذنب آخر ليس من جنسه فتكون ثوبته مقبولة من هذا الذنب الذي تاب بها كذا قال رحمه الله حمد ياريش كلام شيخ الزنفي ما يتعلق به يعني التوبة جعف المستدرك على الفتاوى في الجزء الأول 21 و 45 و 100 طيب من هذه المسألة قال رحمه الله وإن لم يتوب وزنت حسناته وسيئاته فإن رجحت حسناته على سيئاته كان من أهل الثواب وإن رجحت سيئاته على حسناته كان من أهل العذاب يعني بعض الطلاب العلم وبعض البحثين يعني يقرر من خلال هذا التقرير وغير العلم في مساءة الموازنة هذا المذهب أنه إذا رجحت الحسنات من أهل الثوم ورجحت السيئات يعني استحق النار فيعذف في النار ما شاء الله أن ثم بعدها يخرج بشفاعة الشابعين ورحمة أرحم الراحمة سبحانه البعض يقول لا أنه هنا إذا, إذا رجحت سيئاته على الحسنات فهو عيش فهو تحت المشيئة. تحت المشيئة وبعض يقول تحت المشيئة ويغضر ما دون ذلك المشيئة, المشيئة فسرت بيش بماذا بالموازنة وبعض الآن ويغضر ما دون ذلك الموازنة فسرت بيش الموازنة وأن الموازنة هي مقتضى الحكمة مقتضى الحكمة والتعليل في أفعال الله تعالى و يعني بالقيم في الطبقات المكلفين في اخر طريق الاجرثين قرر هذا المعنى ايضا قال من خفت موازينه وترجحت سيئاته او رجحت سيئاته ورجحت سيئاته بواحد دخل النار دخل النار هكذا في صفحه 85 300 من طريق الاجرثين اللي هم الطبقه 13 سماهم أهل المحنة والبلية أهل المحنة والبلية يقول الذين رجحت سيئاتهم على حسناتهم وأيضا يقول هذا قرر بالحزن المحلى الجزء الأول 30 وفي الدرة فيما يجب اعتقاده صفحة 41 و300 ويقول أيضا الأشعري في مقالاته في مقالة الإسلاميين حكى ذلك عن مذهب السنة الجزء الثاني 64 ومائة لها تحريق محبي الدين الخطيب عفوا محيط الدين عبد الحبيث محيط دين عبد الحبيث يقول الشيخ الزام من, من كلام رحمه الله في تقرير الموازنة يقول رحمه الله أخبر الله بوزن الأعمال او يغفر ويعذب بلا ذنب ولا حكمة يعني هنا لديك الأقوال بعدما قال يعني يكيب ويعقل وزن الأعمال و بعدما قال يغفر ويعذب بلا ذنب ولا حكمة. ونعتبارا للموازنة فيه ثم قال الله الجزاء والثواب والعقاب مبنيان على الموازنة بالحكمة والعدل فكان يفهم من كلام الشيخ رحمه الله أن الموازنة هنا هي مبنية على ماذا؟ على الحكمة والتعليم الحكمة والعدل وقد يوهم القول بأنه تحت المشيعة خاصة بعضهم يقولك تحت المشيعة يوهم مذهب المشيئ المحضر التي يعني يذكرون المشي المحضر دون أن يستطحبوه الحكمة والتعليم كذا في النبوات الأول 71 وأربعمائة والمسألة يعني تحتاج يعني تأمل والله أعلم Allah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 اشهد ان محمد رسول الله حي على الصلاه حي على الله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 قرد الثور الآخر اللي متحت ما ذكره الحميدي رحمه الله صاحب الجمع بن في كتابه الموازنة كما نقل الحافظ أبي الحجر في الفاتح يقول الحميدي يقول من رجحت حسناته ففائزا ومن تساوت فهم أهل الأعراف ومن رجحت سيئاته فهم على قسمين من يهذب ثم يخرج من النار بالشفاعة ومن يعفى عنه فلا يعذب اصلا كذا قال الحميدي كما في الفتح 11 97 300 والله تعالى اعلم طيب هذا الشيء وسئل عن الشفاعه في اهل الكبائر من أمة محمد صلى الله عليه وسلم هل يدخلون الجنه ام لا فاجاب ان احديث الشفاعه في اهل الكبائر ثابت عن النبي الله عليه وسلم وقد اتفق عليها السلف من الصحابة وتابعيهم بإحسان وإمة المسلمين وإنما نازع في ذلك أهل البدع من الخوارج والمعتزلة ونحوهم ولا يبقى في النار أحد في قلبهم إفقال ذرة من إيمان بل كلهم يخرجون من النار ويدخلون الجنة ويبقى في الجنة فضل فيمشئ الله لها خلقا آخر يدخلهم الجنة كما ثبت في الصحيحة للنبي صلى الله عليه وسلم طيب هذا السؤال أيضا في جامع مسائل السابع صفحة 29 قال المؤلف رحمه الله أحاديث الشفاعة في أهل كبائر ثابتة عن النبي عليه الصلاة والسلام لعم فالحاديث متواترة وإنما نازع في ذلك وأنكر ذلك من الخوارج والمنتزلة وكما قال الحافظ المكذير يعني أنه خاله إما جهلا بهذا العديد أو عنادا هذا أمر. الشيخ بيّن بن هذا في غير موطن فقال رحمه الله وأما الوعيدية من الخوارج والمعتزلة فزعموا أن الشفاعة إنما هي للمؤمنين خاصة في رفع بعض الدرجات ف يعني لم يتم تشفاعة الأوساط وإنما جعلوا الشفاعة هي للمؤمنين خاصة في رفع بعض الدرجات قال الشيخ بعدها وبعضهم أنكرها مطلقا يعني أنكر الشفاعة مطلقا للعصاة والشفاعة للمؤمنين في رفع الدرجات الحافظ بالحجر لما ذكر عن خاض عياض أن المعتزلة يقولون أن الشفاعة للمؤمنين خاصة في رفع الدرجات قال في تسليم المعتزلة نظر يعني, يعني أكذا قال وفي موطن ثالث يقول وموطن آخر يقول الشيخ السلام لم ينكر الوعيدية في مخارج معتدلة شفاعة النبي السلام للمؤمنين طيب يعني كيف يحمل على هذا مرة أن يقول الشيخ مرة يقول أنهم ينكروا الشفاعة مطلقا ومرة يقول أنهم لا ينكروا الشفاعة النبي السلام للمؤمنين أو الشفاعة في رفع الدرجات الاعلن الجيب بعد من نقرا كلام بالبطاله البطاله يقول سلم بعض المعتزله وقوع الشفاعه لكن خصها بصاحب الكبيره التائب طبعا هذا كلام فاجئ لان قال الرسول شفاعه لاهل الكبائر بالامه دي. لم يخص يش. لم يخص التائب سلم بعض المعتزله وقوع الشفاعه لكن خصها بصاحب الكبيره التائب وصاحب الصغيرة الذي مات مصر عليه يمكن يجب على الله أعلم أن منهم ومنهم من ينكر شفاعة مطلقا ومنهم من يثبت بعض أنواع الشفاعة لكن هؤلاء أولئك كلهم متفقون على هذا الأصل الفاسد وهو إنكاريش الشفاعة في حق العصارات كلم شيخ السلام في الفتاوى الأول صفحة ثمانية ومئة واربعة عشر وثلاثمائة البكري صنعت 11 و200 هو كلام الحفظ بحاجة في ذاته 28 و400 هذه الشفاعه ايضا ذكر العلماء ان عليه الصلاه والسلام العصات يعني يشاركوا فيها فالملائكه والنبيون والمؤمنون يشاركونه في هذا وأن هذه الشبعة كما جاء في الحديث أن هذا يتكرر منه عليه الصلاة والسلام أربع مرات كما في الحديث فيحد لحدا هذا كل جاء في حديث الشفاعة للعصاة والله أعلم طيب تضل وسئل عن المؤمنين هل يدومون على حالتهم التي ماتوا عليها أم يكبرون ويتزوجون وكذلك البنات هل يتزوجن الجواب الحمد لله إذا دخلوا الجنة دخلوها كما يدخلها الكبار على صورة أبيهم آدم قوله ستون ذراعا في عرض سبعة أبرع ويتزوجون كما يتزوج الكبار ومن مات من النساء ولم يتزوجن فإنها تزوج في الآخرة وكذلك من مات من الرجال فإنه يتزوج في الآخرة والله تعالى أعلم كلام الشيخ رحمه الله ذكر هذا وهذا إن من الذكر والإناث من النطائف اللي ذكرى الشيخ في هذا الموضوع يقول رحمه الله وإذا أحب امرأة في الدنيا ولم يتزوجها وتصدق بمهرها وتصدق بمهرها وطلب من الله أن تكون له زوجة في الآخرة رجي له ذلك من الله نعم يقول له إذا أحب امرأة ولم يتزوجها لا تتفدق بمهرها وطلب من الله أن تكون له زجة في الآخرة رجي له ذلك من الله وأيضا قال رحمه الله في هذا المقام ولا يحرم في الآخرة ما يحرم في الدنيا من التزوج بأكثر من أربع والجمع بين الأختين هذا كله في المستدرك على الفتاوى الرابع 68 ومئة والله أعلم قوله رحمه الله أن هؤلاء الأطفال يدخلون الجنة كما يدخلها الكبار أجاء ذلك في الحديث الصحيح الذي أخرجه البخاري مسلم قال عليه الصلاة والسلام أخلاقهم على خلقي رجل واحد على خلقي رجل واحد على صورة أبيهم آدم فهنا لما تظبط هكذا خلق كما يقوله بن قيم يعني أنهم يعني يتساوون في الطول والعرض والسن في الطول ستون ذراعا في العرب سبعة أذرع في السن اللي هو كم ثلاثون وثلاثون سنة في حاد الأرواح الباب التاسع والثلاثين صفحة عشر, عشر ومئة من حاد من الفوائد اللي في ذكرت في هذا المقام يعني نذكر في هذا المقام أن ابن قيم قرر مخال أدلة أن النساء في الجنة أكثر من الرجال وكذلك أيضا هم, هم في النار هن أكثر أهل النار وأكثر أهل الجنة لكن هن أكثر أهل الجنة إذا ضم إليهم ماذا إذا ضم إليهم حر العين كذا في الباب الحادم الثلاثين صبح واجسي أيضا من الأشياء التي ذكرها بالقيم أنه عليه الصلاة والسلام قال في حديث برير ولكل واحد منهما زوجتان لكل واحد من, من أهل جنة زوجتان أي من نساء الدنيا يقول بالقيم الأحاديث صحيح إنما فيه أن لكل منهم زوجتين وليس في الأحاديث الصحيحة غير ذلك فإن كانت محفوظة أن في حديث أخرى أن, أن, أن أحدهم له 72 و وحديث كثير ذكر الحافظ بالحجر في البتح يقول وإن كانت هذه الحديث الأخرى محفوظة فإما لراد فلكل واحد من السراري ليست زوجه انما من السراري او قوة من يجامع فما جاء أكثر من ذلك إما يحمل على السراري او قوة من يجامع فالكثرة هنا أما لكثرة السرارة أو كثرة وقوة الجمع كذا قال رحمه الله في الباب الثالثة من حاج الأرواح صفحة ستة وستين ومئة والحافظ بحاج الأول دواية كثيرة في, في أن, أن, أن, أن, أن, أن, أن له من الحر العين 22 زوجة لما جاء بلطيب عند قول تعالى وزوجناهم بحور العين قال وقال انا انا ما صرت من لساء الدنيا فبين الزواج هنا المراد به الاختيار ان عبد قرناهم قررناه بهند وليس المراد به الزواج المعهود او الزوجة المعهوده كلام الحافظ زيد السادس 25 و300 والله اعلم طيب تفضل سؤال الشيخ رحمه الله هل يتنافسر أهل الجنة والولدان هل هم ولدان أهل الجنة وما حكم الأولاد وأرواح أهل الجنة و المنار إذا خرجت من الجسد هل سلتكون في الجنة تنعم أم تكون في مكان مخصوص إلى حيث يبعث الله الجسد وما حكم ولد الدن إذا مات يكون من أهل العراف أو في الجنة وما الصحيح في أولاد المشركين هل هم من أهل النار أو من أهل الجنة وهل تسمى الأيام في الآخرة كما تسمى في الدنيا مثل السبت و الأحد الولدان الذين يقوفون على أهل الجنة خلق من خلق الجنة ليسوا بأبناء أهل الدنيا بل أبناء أهل الدنيا إذا دخلوا الجنة يكمل خلقهم كأهل الجنة على صورة آدم أبناء ثلاث وثلاثين السنة في طول ستين ذراعة قدروي أيضا أن العرض سبعة أذرع وأرواح المؤمنين في الجنة وأرواح الكافرين في النار تنعم أرواح المؤمنين وتعذب أرواح الكافرين إلى أن تعاد إلى الأبدان وولد الزنا إن آمن وعبن صالحا دخل الجنة وإلا جوز بعمله كما يجازى غيره والجزاء على الأعمال لا على النسب وإنما يذم ولد الزنى لأنه مظنة أن يعمل عملا خبيثا كما يقع كثيرا كما تحمد الأنساب الفاضلة لأنها مظنة عمل الخير فأما إذا ظهر العمل فالجزاء عليه وأكرم والخلق عند الله أتقاهم وأما أولاد المشركين فأصح الأجوبة فيهم جواب رسول الله صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين ما من مولود إلا يولد على الفطرة الحديث قيل يا رسول الله أرأيت من يموت من أطفال المشركين وهو صغير قال الله أعلم بما كانوا عاملين فلا يحكم على معين منهم لا بجنة ولا بنار ويروى أنهم يوم القيامة يمتحنون في عرصات القيامة فمن أطاع الله حينئذ دخل الجنة ومن أطى دخل النار ودلت الأحاديث الصحيحة أن بعضهم في الجنة وبعضهم في النار والجنة ليس فيها شمس ولا قمر ولا ليل ولا نهار لكن تعرف البقرة والعشية بنور يظهر من قبل العرش والله أعلم طيب. هنا لما قال هل يتناسل على الجنة يعني هذا مسألة تكلم عنها أبو الكيب رحمه الله وعقد لها فصلا او بابا وفصل فيه فقال في ذكر اختلاف الناس هل في الجنة في حمل وولادة أم لا هل في حمل ولادة ويحصل تناسل فذكر الخلاف في هذا المسألة لكنه رجح بنا على حديث برزين وهو يحتفي بحديث برزين آآ كثيرا آآ وجاء في الحديث بغزين الطويل غير أن لا توالد لما ذكر سلم ما يقع في الجنة من الزواج والحرعين قال عزيزانه غير أن لا توالد قال هذا صريح في انتفاء الولادة في انتفاء الولادة في الجنة وايضا ذكر ان الله قال على الجنه قال لهم فيها ازواج مطهره مطهره ماذا مطهره من الحيض ومن النفاس من الحيض ومن النفاس. وقال ابن رحمه الله قال ولو كان في الجنة ايالات او فيها اولاد لكان لهم الفضل اولاد لكان لهؤلاء الاولاد الفضل في الجنة الجنه والحديث قال ويبقى في الجنة في فضل فينشئ الله لها خلقاً يسكنهم إياه فالجنة يبقى فيها فضل يبقى فيها سعة فينشئ الله تعالى لها خلقاً آخر يعني فلو كان الأولاد هؤلاء موجودون لذكروا في هذا الحديد وكانوا حق بهؤلاء الخلق هذا ما جاء في المام الثالث وخمسين صفحة من صفحة سبعين ومئة لا ستة سبعين ومئة من كتاب حادي الأرواح قضية لما ذكر كلام عنه ولد الزنا قال ان امل وعمل صادق الجنا نعم فالجزاء الاعمال وليس على النسب قال علي الصوص استلمن بطا بي عمله لم يسع به نسبه نعم هو مضنت فعلي كما قال عمل عملا خبيثا كما ان الانساب الشريفه والفاضله مضنت عمل الخير يقول الشيخ سلام فيما يتعلق ب يعني الاجناس يقول لا يظن أنه عليه الصلاة والسلام خص العرب بحكم من الأحكام اصلا بل إنما علق الأحكام باسم مسلم وكافر ومؤمن ومنافق وليس في القرآن ولا في الحديث تخصيص العربي بحكم من أحكام الشريعة كذا في الفتاوى التاسع عشر صفحة ثمانية عشر اللي هو إضاح الدلالة في عموم رسالة وكلام الإسلام في قضية الأنساب والنسف في الكفاءة في كفاءة النجاح يعني, يعني مبسوط في غير موطن وأشار إلى شيء من ذلك في الاقتضاء أولاد المشكين انتهى الأمر وتضح براراً أنهم في الدنيا تبعوا لأبناء في الله علم بما كان عابلي هنا لما قال السائل هل تسمى الأيام في الآخرة كما تسمى في الدنيا الجواب هو في كلام الاخير أنه أصلا في الجنة ما في شيء يسمعه ما فيه شيء. شمس ولا قمر فلا في شيء يسمعه سبت ولا أحد هذا الذي يبقى من كلام الشيخ قال لكن تعرف البكرة والعشية أو النهار الآخر بنور يظهر من قبل العرش كذا قال والله أعلم يقول الحافظ بالحجر يقول وقد وقع في خبر ضعيف في خبر ضعيف أن تحت العرش ستارة معلقة أن تحت العرش تارة معلقة فيه ثم تطوى فإذا نفرت كانت علامة البكور وإذا طويت كانت علامة العشي كذا وهو قال عنك أنها خبر ضعيف هكذا في الفتح السادس 26 و300 طيب اتضل وسئل رحمه الله الرجل قيل له إنه ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم إن أهل الجنة يأكلون ويشربون ويتمتعون ولا يبولون ولا يتغوطون فقال من أكل وشرب بال وتغوط ثم قيل له إن في الجنة طيورا إذا اشتهى صار قدامه على أي, على أي صورة أراد من الأطعمة وغيرها فقال هذا فشار هذا فشار, فشار, فشار هل يجحده هذا؟ هل بجحدي هذا يكفر ويجب قتله أم لا فأجاب الأكل والشرب في الجنة ثابت بكتاب الله وسنة رسوله وإجماع المسلمين وهم علوم بالاقترار من دين الإسلام وكذلك الطيور والقصور في الجنة بلا ريب كما وصف ذلك في كما وصف ذلك في الأحاديث الصحيحة الثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم وكذلك أن أهل الجنة لا يبولون ولا يتغوطون ولا يبصقون لم يخالف من المؤمنين بالله ورسوله أحد وإنما المخالف في ذلك أحد رجلين إما كافر وإما منافق أما الكافر فإن اليهود والنصارى ينكرون الأكل والشرب والنتاح في الجنة يزعمون أن أهل الجنة إنما يتمتعون بالأصوات المطربة والأرواح الطيبة مع نعيم الأرواح وهم يقرون مع ذلك بحشر الأجساد مع الأرواح ونعيمها وعذابها وأما طوائف من الكفار وغيرهم من الصابئة والفلاسفة ومن وافقهم فيقرون بحشر الأرواح فقط وأن النعيم والعذاب للأرواح فقط طيب عطباً يعني هنا جزماً أن الجنة نصرص على لا نبو لكم ذلك أن فيها أكل وشرب وأن الأجساد والأرواح تتنعم قال تعالى فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين فنشك أن نعيم الجنة هو أتم نعيم وأعظم نعيم هذا النعيم يقع على الأجساد ويقع على الأرواح هذا الذي قرره أهل الإسلام وجاءت بذلك النصوص القرآن والسنة أما اليهود والنصارى فهؤلاء كما ينكرون نعيم الأجساد النعيم الاكل والشرب والنكاح الذي يقع في الجنه ويدعون ان النعيم انما نعيم الارواح نعيم الارواح يعني الذين كتبوا في هذا الموضوع من بعض الباحثين يبين لك النصارى يعني في الحقيقة انهم لا يعني لا هم الذين اتبعوا الحق الذي جاء به محمد صلى ولا هم الذين اتبعوا ما جاء في كتبهم ما جاء في العهد القديم والجديد في رساله علميه مطبوعه بعنوان اليوم الاخر بين اليهوديه والنصرانيه والاسلام للدكتور فرج الله عبد الباري يعني رحمه الله ذكر أن, ان هذا عند النصارى تاتي وايضا اليهود أن النعيم انما هو للارواح فهذا يعني الذي كتبه في رد على النصارى هذا القرافي رحمه الله في الاجوبه الفاخره على الاسئله الفاجره الطوفي في المسترات الاسلاميه في رد شبهات الاصاليه القرطبي في في في الاعلام يعني اللي هم هنا يعني أن, أن, أن, ان لما ننظر في العهد القديم وفي العهد الجديد نجد فيه نصوص واضحه ايش في اثبات ان النعيم يقع على على الاجساد وان في الجنه فيها اكل وشرب فلا هم الذين اتبعوا الحق الذي جاء به محمد ولهم الذين اتبعوا ما جاء في كتبه يقول مثلا القرافي رحمه الله في الأجوبة الفاخرة يقول تضافرت كتب اليهود والنصارى على النعيم الجسماني اللي هو الأكل والشرب والنكاح على النعيم الجسماني وهو كثير في كتبهم ولكنهم قوم لا يعقلون ولكنهم قوم لا يعقلون هكذا في الأجوبة الفاخرة عن الأسئلة الفاجرة صفحة ستة ومئة قالوا ام نرجع كلام شخص سلام قالوا ام طوائف الكفار وغيرهم من الصابئه والفلاسفه ومن وافقهم فيضرون بحاش الارض هذا مر بنا هذا مذهب الفلاسفه مذهب ابن سينا لا يثبتون الا معاد الارواح لا يثبتون ان إلا معاد الارواح وينكرون معاد الاجساد وينكرون بعدها الاجساد طيب العلى نقله هذا ولقى ان شاء الله في درس قادم وبالله التوفيق وارسل الله وسلام على محمد وعلى اله وصحبه اجمعين